وَالاتَّقَضُ مِنْ دُونِهِ آِهَةَ ل يَخلُقونَ شيءَيْْأَْ وَهُم يُخُلقونَ وَلَا يَمِكونَ لِأَم فُسِهِمْ بَرَّّو وَلَا نَفف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 118. أو تكون له جنة يأكل منها 119. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 110. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 111. 116. إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 117. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحسرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قُلْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعَتَّهُـمْ وَلَكِن مَّا تَعَتَّهُـمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسُ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بورا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 هُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصيرا